قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس, يعني عليه سلام. يونس عليه السلام الذي غضب قومه والله عز وجل يقول فلولا أنه كان من المسبحين لنبس في بطنه إلى يوم يبعثون يعني لولا أنه كان له سوابق في الطاعات وفي التزبيح لنبس في بطن الحول لذلك جاء في الأسر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحاحه الشيخ الألباني يقول تعرف إلى الله تعالى في الرخاء يعرفك في الشدة فمن عرف الله سبحانه وتعالى في الرخاء عرفه الله تعالى في الشدة كما كان من يونس عليه السلام يونس عليه السلام في الشدة قال لا إله إلا أنت سبحانه قال مثلها قال مسله فرعون ولم ولم ينجو خدّالك ما جبريل عليه السلام من من الطين من الطين وضعه في فيه خدّاله فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل معناها لا إله إلا الله وأنا من المسلمين ماذا قيل له الآن وقد كنت قبل من المفسدين يعني ليس له رصيد يشفع له عند هذه الضائقة فغرق و وذهب إلى لعنة الله سبحانه وتعالى فالاستعجال وسرعة الغضب من المعوقات في طريق الصبر الثالثة اليأسو من رحمة الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يعني من أهل الوسوسة يقولون يأتي الشيطان ويوسوس لي أن انت خلاص ضعت انت خلاص كفرت انت خلاص ما فيش فيك فايدة في انت عملت كذا وكذا وكذا ده ربنا غضبان عليه يدينه القنوط يدينه القنوط واليأسو من رحمة الله ليه بقى عشان بعد كده يعمل اللي هو عاوزه من الفواحش ومن الموبقات خلاص عشان يسلم نفسه للشيطان اذا وصله لدرجة اليأس فالتاني يسلم نفسه للشيطان فانت ده بقى تدي له جرعة رجاء وتدي له جرعة امل وتقول ان الله إن يعني كن عند حسن ظن الله بك يعني احسن ظنك بالله يكون الله عز وجل عند حسن ظن به فاليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى معوق في طريق الصبر الى الله سبحانه وتعالى ثلاث لذلك لذلك نبي الله يعقوب قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا يتيأسوا من روح الله إنه لا ييأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون فالمعوقات سلاسة في طريق الصبر الاستعجال والغضب واليأس من رحمة الله نعم. إذا اجتاز الإنسان هذه المعوقات فإنه يحصل ثمرات الصبر شيخنا الكريم لو تحدثنا عن ثمرات الصبر وما يمكن أن يجنيه الإنسان من خلال هذا الخلق النبيل؟ جزاكم الله خير أن تفضل جزاكم الله خير مبارك الله فيكم. من صمارات الصبر كما تفضلتم وذكر في طيات كلامكم المبارك الإمام في الدين. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه وبين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وكانوا بآياتنا يوقنوا فما نال الإمام في الدين إلا بالصبر واليقين فكل من أراد أن يكون إماما فلزاما عليه أن يتحلى بالصبر واليقين حتى ينال الإمام في الدين ومن لم يتحلى بالصبر واليقين فلا ينال الإمام في الدين أبدا هذا هو قول الله سبحانه وتعالى وكذلك يعني من ثمرات الصبر دخول الجنة وكفى بهذه ثمرة يعني كفى بهذه ثمرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله إني لأفقه دندنتك ولا دندنت معاذ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في دعائي قال أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار قال حولها ندندي. ندندي. هو لا يحسن الكلام الكثير الذي يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه ولكنه يدور حول لب الموضوع حولها ندند لا كما يقول البعض يعني اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فحرمني منها وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها نبي صلى الله عليه وسلم قال حولها ندند فدخول الجنة ولذلك الله سبحانه وتعالى بينا في كتابه وجزاه بما صبر جنة وحرير وكذلك قال سبحانه وتعالى أولئك يجذون الغرفة بما صبر أي الجنة بما صبروا وكذلك الله سبحانه وتعالى علق الفلاح على الصبر فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم, لعلكم تفلحون فمن أراد أن يكون من المفلحين فلزاما عليه أن يصبر ويصابر ويرابط ويتق الله سبحانه وتعالى بعدها يكون من المفلحين كما بين الله سبحانه وتعالى صابروا قالوا الصبر مع النفس كما تفضل فضلت الشيخ جزاه الله خيرا وحفظه الله وصابروا قالوا المصابر من المفاعلة وتكون بين اثنين ولذلك قال بعض أهل العلم في المصابرة قال تكون بين اثنين فأنت تصبر إذ أنك على الحق والعدو على الباطل فالعدو يصبر على باطله فاصبر أنت على الحق حتى تغلب في بمصابرة, بمصابرة ورابط قالوا من المرابطة وأصلها قالوا هي من الشد وكذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه لما قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا وكفر به السيئات فقال صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكار وكسرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الربار ملازمة للطاعة ملازم... كسرة الطاعة والاستمرار والملازمة وحكس النفس عليها, عليها هذه المر... المرابطة ولذلك كثير من الناس ربما يفعل الطاعة ولكنه لا يصبر. ربما لا يستمر. ولذلك من علامات قبول ال الطاعة من علامات قبول الطاعة أن يكون الإنسان بعد الطاعة أحسن حالا من قبل الطاعة. والعلامة الثانية من علامات القبول أن يكون الإنسان بعد أنه أحسن حالاً هذه العلامة الأولى العلامة الثانية من علامات قبول الطاعة أن يستمر عليها. واصبر عليها. الاستمرار يستمر على الطاعة أما الذي يعني اليوم يفعل الطاعة وغدا لا يفعل الطاعة ولا يستمر على الطاعة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في النوافل كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا أثبت صلى الله كان عمل وديمة صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله أدوامه وإن قل المداومة على الطاع المداومة على الطاع فعلق الله سبحانه وتعالى الفلاح على الصبر فمن أراد أن يكون من المفلحين فعليه أن يصبر وكذلك مضاحفة الأجر فليتأمل الصبر قول المولى سبحانه وتعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. صبروا. ثم فليتأمل التي بعدها إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب, بغير حساب. وهذه لمن؟ الصابرين. للصابرين ليست لأحد, ليست لأحد إلا الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سبق أن كنا معية الله سبحانه وتعالى وكذلك محبة الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصابرين إننا لهذه يعني. الثمرات يعني. الناس بالنسبة للصبر شيخ نفض الشيخ محمد يعني هل هم أنواع مختلفة أم هم نوع واحد كيف يختلف الناس باختلاف تعاملاتهم مع الصبر بالاستقراء خرج شيخ الإسلام بن تامية رحمه الله بأن الناس في الصبر والتقوى على أربعة أقسام القسم الأول من جمع صبرا وتقوى وهم أهل السعادة في الدنيا والآخرة من كان عند النوازل ذا صبر وجلد واحتساب إلى الله سبحانه وتعالى وفي العبادة هو مطيع لله سبحانه وتعالى مطيع لله في حال الشدة وفي حال الرخاء من جمع صبرا وتقوى أسعد الناس على العكس من ذلك أشقى الناس من ليس له صبر ولا تقوى يعني عند النوازل وعند المصائب هلع وجزع وليس له, وليس له عباده يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فهذا أشقى الناس وأفجر الناس وأبعدهم عن الله سبحانه وتعالى القسم الثالث من له عباده وليس له صبر يعني له طاعة وله صلاة وله صوم وله عبادات وله زكاه لكن عند المصيبة ينهار عند المصيبة ينهار فهل هذا نفعته عبادته؟ المفروض إن العبادة بتجعل المؤمن يصبر عند النوازل ويحتسب أجر عند الله سبحانه وتعالى ويؤمن بقضاء الله وقدره ويتقرب إلى الله عز وجل بالصبر. فمن له عبادة وليس له صبر هذا قسم من القسم الثالث من الناس. له عبادة وليس له صبر. الصنف الرابع من الناس من كان عنده جلد وصبر وتحمل ولكن ليس له عبادة يتقرب بها إلا الله سبحانه وتعالى وتجد أهل الفجور وقطاع الطريق واللصوص تجد عندهم بعض الجلد والصبر على ما يحصلونه من الحرام وإذا وقع بعضهم في مصيف فإنه يتجلد لكي لا يتشفى الناس فيه والأقرام وبعض الناس همه الدنيا والمناصب وهو يعني تجده من بحوث إلى دراسات إلى أبحاث ومواظبة وجلد على الدنيا من أجل المناصب وهو بعد ذلك تجده لا يصلي ويتحمل من المشاقات تحمل عظيم جدا ومع ذلك هو بعيد عن الله في الطاعة وربما تجد إنسان جمع ما بين دكتوراه في الفيزياء ودكتوراه في التربية يعني أعلى العلوم الطبعية وأعلى العلوم التربوية ومع زي يقول لك فلان ده لا يصل مثل هذا يعني بميزان الشرع ليس له قيمة حتى وإن حصل خمسة دكتوراه ليس له قيمة في ميزان الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا ليس لها عنده تقوى ولا أصول حتى الطاعة وليس ربما تقول ليس له كرامة عند الله سبحانه وتعالى فتجد عنده جلد ومشقة وصهر وتحصيل وامتحانات ودكتوراه ومنأشة وامتياز ومع ذلك هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى هذا هو القسم الرابع خير الناس من الأصناف الأربعة من جمع بين الصبر والتقوى القسم الرابع هذا كأنه يعمل في مجال مختلف عن جميع المجالات التي ينبغي أن يعمل فيها الصبر الصبر نعم. ينبغي أن يكون له مجالات يعمل فيها الصبرون ما هي هذه المجالات فضيلاتكم أخبرتنا بمجالات الصبر مجالات الصبر بعضها الصبر على الابتلاء في الدنيا ومشقة الدنيا والنوازل دي واحد اتنين الصبر على الغنى والعافية الصبر على الغنى والعافية ده محتاج رجال أقوى من رجال الصبر على النوازل لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسط على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم يعني يقول بعض السلف هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر وهذا من جات هضم النفس نفس يا شيخنا بالنسبة لهم أما بالنسبة لهم فحقيقة أننا لا نصبر رضي الله عنه هم صبروا حقيقة لذلك يقال يصبر على البلاء كل مؤمن ولا يصبر على العافية إلا الصديق الدنيا إذا أتت إنسان فتنتها له أكتر من فتنة الابتلاء في النوازل ليه؟ لأن والعزو بالله الدنيا شديدة على النفس إذا أتت فلا يتحمل هذا النعيم بالتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وشكر الله عليها إلا القلة لأن الله عز وجل يقول ذلك في كتابه وقليل من عبادية الشكور من المجالات أيضا الطاعة لله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها والله تعالى يقول أيضا فاعبده واصبر لعبادته وإحنا قلنا أفضل أنواع الصبر الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى كيف يكون الصبر على الطاعة قالك بتصحيح النية قبل الطاعة بإحسان الطاعة في أثنائها بإتيانها بأركانها وواجبتها وبعدها بترك العجب والتسميع وحسن وطلب حسن الأحدوث فهذه يعني ينبغي على العبد أن يراعي في الطاعة هذه الأشياء الثلاثة تصحيح النية قبلها الإتقان والإحسان أثنائها عدم العجب بعدها لأنه العجب الله العجب يعتبر من المهلكات يعني كذلك من مجالات الصبر الصبر على مشاق الدعوة عند كسرة المنكرات واعراض الناس فتجد الداعية بين كيد الاعداء وحسد الأقران ومش شرط يكون الأقران هنا من الدعاء أو من آل العلم أو من طلبة العلم يكونون من الأقران في العمل يكونون من الاقران في السن الأقران في كذا وكذا وكذا لما يرون من فضل الله على العبد فهذه أيضا مشاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من مجالات الصبر من الأشياء المعينة على الصبر كما ذكرتم فضلاتكم الشيخ عاطف أنه ينبغي للإنسان أن يقتدي بأحوال الرسل وأهل العزم من هؤلاء الرسل الذين صبروا من قبل ذكرتم فضلاتكم منهم نوح عليه الصلاة والسلام كيف صبر على ولده لو استطردتم معنا في بعض هذه المواصفات لأنبياء الله عليه الصلاة والسلام وكيف صبروا ابتغاء رضوان الله عز وجل وكيف أدوا هذه الوظيفة؟ بارك الله فيك آه. يعني نستكمل فضيلة الشيخ محمد زكر من مجالات الصبر يعني الصبر على مشاق الدعوة وفي حقيقة الأمر لو تأملت في قصة نبي الله نوح ترى أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن نبي الله نوح دعا قومه ليلاً ونهار في كل وقت وفي كل حين وكذلك دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عام. عام تسعمية وخمسين عام ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل قليل من من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في دعوته دعا كنوح عليه السلام لا تجد ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل قليل بضع ثمانون بالنسبة لهذه المدة، كما قال الله سبحانه وتعالى، وما آمن معه إلا قليل. قليل. إن من من يعمل في الدعوة لم يتسلح بسلاح الصبر فلا تكون له دعوة ولا تقوم له دعوة أبداً. بعض الناس ربما يدعو فرض، فيجد على المنكر، ثم يكرر الدعوة، ثم بعد ذلك يقول اطرق لا خير فيه. ثم هو يقول في نفسه إن ابن نوح عليه السلام كان غير على مرادي أبيه ولم يستمع إلى دعوة الأب وهو يقول هذه الكلمات في حقيقة الأمر يريد أن يلتمس لنفسه عذرا لأنه لم يصفر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك لو تأملت في قول المولى سبحانه وتعالى إذ يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى أولى الناس بالصبر في طريقه إذ أن هذا الطريق في طريق إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك من الدعاء الذين يصبرون على الدعوة ولا ينظرون إلى الثمرة يرون الثمرة والثمر لا محال حاصلة حاصلة إن لم يره هو من دعاه إلى الله سبحانه وتعالى فامتثل الأمر وكان معه من المصلين أو كان معه من الناجين أو كان معه في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى كفى أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يعطيه الأجر إن لم يجد هو الثمر من الناس فلماذا لا يصفر في طريقه إلى الدعوة إلى الله؟ مَن ذلك بنوحٍ مقتديا بذلك بنوح عليه السلام مهما كان هذا المدعو، فلتتأمل أحد الدعاء جزاهم الله خيرا، يعني يحكي قصة حدثت معه. يقول بينما هو خارج من صلاة القيام في ليلة السابع والعشرين من رمضان في عام من الأعوام، فإذا ب يعني شارة المرور وشارط المرور في هذه الأماكن يعني تجلس ربما ساعة أو أقل، فإذا بشاب في سيارة بجواره استوقف كذلك إشارة المرور في هذا الوقت الذي انتهى هو العالم من صلاة القيام في المسجد الحرام هذا الشاب يسمع أغاني في هذا الوقت فنزل من سيارته ثم ذهب إلى الشاب ليصافحه فيقول له تسمع أغاني في هذا الوقت فعلم أنه سيقول له كذا وكذا فدفعه في صدره نزل الشاب من السيارة وقل هو أنت تعرفنا؟ قل له نعم أعرفك أنت مسلم أعرفك أنت لا تعرفت ويدفعه يقول له في هذا الوقت اسمع الأخاني والنبي صلى الله عليه وسلم وظل يذكره ثم علم من حاله أنه مصر على المعصية فذكر له ما كان عليه عمر رضي الله عنه أرضاه قبل الإسلام وما كان عليه الصحفة قبل الإسلام نعم كانوا يفعلون ويفعلون والشاب يعني لا يبالي بالكلام فإذا بالإشارة المرور فينصرف كل منهما إلى الآخر ثم في اليوم الثاني لا أحد يرى أحد وبعد فترة فإذا بالهاتف يدق على فضيلة الشيخ ألا تعرفني؟ قل من أنت؟ قل أنا الذي كنت معك في إشارة المرور كيف حالك؟ يقول أقسم لك بالله وتأملها أقسم لك بالله أن لذة القيام ليلة الثامن والعشرين ما شعرتها قبل مع أنه كان في ليلة السابع والعشرين من الزناه والعياذ بالله لا حولها لا قتال هذا من توفيق الله عز وجل ومن الصبر على الدعوة شيخ نيش محمد لبيب يعني بساطة الوقت ينسحب من تحت أقدامنا فنرجع في عجالة صغيرة في دقيقتين حتى ينتهي اللقاء إن شاء الله عز أن تبين لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى بالأنبياء من قبله وكيف صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشاق الدعوة بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين اقتدى بكل الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة قالوا عنه الصادق الأمين وبعد البعثة قالوا ساحر كذاب مفتر وكثير من هذه الأوصاف فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل هذا الإيزان. النبي صلى الله عليه وسلم في في في رحلة الطائف أوزيا إيزاء شديدا حتى أنه لم يستفق إلا بمكان اسمه قرن السعال وأوزيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد يعني كسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم الشريف من وجهه صلى الله عليه وسلم تسأله أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل رأيت يوما أشد من يوم أحد قال نعم يوم الطائف وإذا تأملت وجدت الأحداث في أحد النكاية البدنية على بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أشد في أحد من حيث كسر ربعياته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام وإسالة الدم الشريف من وجهه عليه الصلاة والسلام والذي حدث في الطائف أنه ألقيت عليه حجارة حتى أدميت قدمه عليه الصلاة والسلام لكنه واجه من التكذيب والوحدة وعدم النصير في الطائف ما لم يجده في أحد لأنه في أحد كان حوله المهاجرون والأنصار يدافعون عنه بكل بسالة حتى أنه صلى الله عليه وسلم قتل بين يديه دفاعا عنه سبعة من الأنصار واحد تلو الآخر حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا ما أنصفنا أصحابنا الأنصار سقطوا واحدا تلو الآخر سبعة من الأنصار وصمد طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وكان كان يقول لسعد ارمي في ذاك أبي وأمي فظهر بذلك أن الأسر النفسي في الطائف كان أشد من الأسر النفسي في, في أحد ومع ذلك صبر النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم والنبي صبر على صبر كل الأحوال على الإزاء النفس والإزاء البدني وكل ذلك وتحمل عليه الصلاة والسلام أشد صلح. ما يكون التحمل فهو في أعلى درجات الصبر بأبي هو أمي صلى الله, الله, الله. عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصبري يعني إخواننا المشاهدون يعني بعد هذه الجلسة المباركة مع مشايخنا ودعاتنا نرجو أن نتذكر أن القرآن الكريم ورد فيه ذكر الصبر أكثر من 90 مرة وقرنا بالصلاة في أكثر من موضع من كتاب ربنا سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلة لذلك إن بغى نخرج من هذه الجلسة القرآنية ومن هذه السهرة القرآنية على أن نحقق هذا الأمر في حياتنا نصبر ونتصبر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصبرين وشكرا لحسن استماعيكم وشكرا لذيوفينا الكرام نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أقولوا ما تسمعون ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلتقي بكم في م